قال المؤلف أثابه الله قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى تقدم معنى التسبيح وهو التنزيه عن كل ما لا يليق والأمر بالتسبيح هنا منصب على اسم ربك وفي آيات أخر جاء الأمر بتسبيح الله تعالى كقوله ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا وقوله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وتسبيح الرب سبحانه كقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون واختلف في هذه الآية هل المراد تسبيح الله سبحانه أو المراد تسبيح اسمه تعالى كما هو هنا ثم اختلف في المراد بتسبيح اسم الله تعالى وجاءت مسألة الاسم والمسمى، وقد تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في سورة الواقعة عند قول الله جل وعلا فسبح باسم ربك العظيم تقدم قوله إن الباء هناك داخلة على المفعول كدخولها عليه في قوله وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وأحال على متقدم في ذلك وحكى كلام القرطبي أن الاسم بمعنى المسمى واستشهد له من كلام العرب بقول لبيد إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر وقال لا يلزم في نظري أن الاسم بمعنى المسمى هنا لإمكان كون المراد نفس الاسم لأن أسماء الله الحد فيها قوم ونزهها آخرون ووصفها الله بأنها بالغة غاية الحسن لاجتمالها على صفاته الكريمة كما في قوله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقوله ما تدعو فله الأسماء الحسنى ثم قال ولسنا نريد أن نذكر كلام المتكلمين في الاسم والمسمى هل الاسم هو المسمى أو لا لأن مرادنا هنا بيان معنى الآية انتهى فتضمن كلامه رحمة الله عليه احتمال كون المراد تنزيه اسم الله عما الحد فيه الملحدون كاحتمال تنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق بجلاله كما تضمن عدم لزوم كون الاسم هنا بمعنى المسمى ولعلنا نورد مجمل بيان تلك النقاط إن شاء الله أما تنزيه أسماء الله فهو على عدة معان، منها تنزيهها عن إطلاقها على الأصنام كاللات والعزة واسم الآلهة ومنها تنزيهها عن اللهو بها واللعب كالتلفظ بها في حالة تنافي الخشوع والإجلال كمن يعبث بها ويلهو ونظيره يلهو ويسهو عن صلاته كما في قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أو وضعها في غير موضعها كنقش الثوب أو الفراش الممتهن ومنها تنزيهها عن المواطن غير الطاهرة وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه لما فيه من نقش محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنه صيانة الأوراق المكتوبة فيها من الابتذال صونا لاسم الله جل وعلا وعلى هذا تكون هذه الآية موضحة لآية الواقعه وأن اسم ربك في قوله سبح اسم ربك واقع موقع المفعول به وهو المراد بالتسبيح وعلى أن المراد تسبيح الله تعالى فقالوا إن الاسم هو المسمى كما قال القرطبي وغيره وقالوا الاسم صلة كما في بيت لبيد المتقدم إلى الحول ثم اسم السلام عليكما أما مسألة الاسم هل هو عين المسمى أم لا فقد أشار إليها الفخر الرازي وقال إنه وصف ركيك أما قول الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه ولا يلزم في نظري كون الاسم بمعنى المسمى هنا فإنه بحاجة إلى بسط قليل ليظهر صحة ما قاله وقد ناقشها الرازي بعد مقدمة قال فيها من الناس من تمسك بهذه الآية في أن الاسم هو نفس المسمى فأقول إن الخوض في الاستدلال لا يمكن إلا بعد تلخيص محل النزاع فلا بدها هنا من بيان الاسم ما هو والمسمى ما هو فنقول إن كان المراد من الاسم هو هذا اللفظ وبالمسمى تلك الذات فالعاقل لا يمكن أن يقول الاسم هو المسمى وإن كان المراد من الاسم هو تلك الذات وبالمسمى أيضا تلك الذات كان قولنا الاسم نفس المسمى هو أن تلك الذات هي تلك الذات وهذا لا يمكن أن ينازع فيه عاقل فعلمنا أن هذه المسألة في وصفها ركيكة والاشتباه على المتأخرين بسبب لفظ الاسم الذي هو قسيم الفعل والحرف إذ هو مراد المتقدمين في إطلاقه وإرادة مسماه ومن هنا تعلم لماذا أعرض الشيخ رحمة الله عليه عن بيانها وقد أوردنا هذا البيان المجمل لنطلع القارئ عليه وعلى كل تقدير عند المتقدمين أو المتأخرين فانه ان وقع الاحتمال في الذوات الاخرى فلا يقع في ذات الله واسمائه لان لاسماء الله جل وعلا احكاما ليست لاسماء الاخرين ولاسمائه سبحانه حق التسبيح والتنزيه والدعاء بها كما تقدم ايها المستمعون الكرام حسبنا في هذا اللقاء ما قد سلف وآملوا أن يتجدد اللقاء بيننا وبينكم وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته